<تصفيق> الحمد لله الملك العظيم العبيد الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وَأَنَّهُ هُوَ أَرْسَلَ الرِّيحَ عَلَيْهِ صَرْصَرًا بَأْسًا شَدِيدًا فِيهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّاجًا لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِندَنَا بِإِذْنٍ لَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ وَإِنَّكُمْ لَهُ مُسْتَجِيبُونَ وَمَا كَانَ لِن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشرك له في الملك والحكم والتسديد واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الذي نادى امته ما فيه خيرها وسعادتها واخرها من سوء العاقبه والمصير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والصادعين لهم بإحسان وسلم تسلينا أما داد أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوا الله إنها سلمة جامعة إنها السلمة التي أرصادها الأولين والآخرين ورقد وصينا الذين أوثوا الحجاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها الناس اتقوا الله تعالى وعظيموا السهادة فلله وحده لا تحيموها لطريق من أجل فرابته ولا صديق من أجل صداقته ولا غميل من أجل عناه ولا فقير من أجل فقره لا تحيموها على بعيد من أجل بعده ولا على عدو من أجل عداوته أقيموا الشعادة بالله وحده أقيموها كما أمركم الله بذاركم فإنه الحاكم بينكم والعالم بسركم وعلى نيتكم أقيموها كما قال الله جل بكره يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأطرقين وإن كن غنيا او فقيرا فالله اولى بنا فلا تطغوا هوا ان فاضوا وان فروا او توردوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ايها المسلمون ان هذا فامرها عظيم وقطرها جسيم في تحملها وادائها وراء كل من ايمانها ومن يكذبها فانه آثم قل والله ان تعملون عليا ولا يقل لي احد ان يشهد الا ان نكون عالما بما يقصد به غيما يقينيا وانه مطابق للواقع تماما ولا يقل ان يشهد بما لا يعلم ولا بما يعلم ان الامر فداك بل لا يحلوا ان يشهد بما ولا بما يغضب عراضا حتى يعلمه انني يقولين كما يعلم الشمس في رؤى النهار فعلى مثلها فل يشهد او يسوك ايها المظلومون ان من نال اليوم من يفهاووا بالاستشهاد وقضوا بالصنم المدره او اشهد بنا لا يعلم او اشهد بنا يعلم ان الواقع دخلافه وتجرؤ على هذا الامر المنكر العظيم مراعاه لقريب او توثد لصديق او محاباه لغني او عطفا على فقير او من اكل مال يغشى به يقول انما يريد اخفاء بدارك ان يداره سوء عمله فرائه حسن وما هو منخيره لاهل السف و الفساد سوء عمله فرائه حسن المنافقون نفاق في خلوتهم وانفاق واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون فقال الله فيهم عَلٰهِنَّهُمْ هُمُ الْمُشْرِكُونَ بَلَا يَشْعُرُونَ أَبَاطِلُ الْاَصْنَامِ الَّذِينَ يَرْفَعُونَ لِلَاَصْنَامِ وَيَسْجُدُونَ ذُلًّا فِي خُلُوقِهِمْ عِبَادَتَهَا وَقَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ دُنْيَا وَآخِرَةٍ لَّبَعْدَةٍ أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَ ربما, مفلح. ربما يظن انه يخلق او ربما يظن انه مخلق بسبب سفه عرضه نفسه وصدق على الاكتساب بالافناء او بسبب اراده سيئه في ذي نفسه فتبع هوا ولكن الصلاة الصلاة شريعة الله اقل الصراخ بخباع كلمه الله وتنزيل احكامه والعمل بما يرضيه اي هل مفهوم إن من الناس من يشهد لشهر بما لا يعلم أنه يستحقه بل بما يعلم أنه لا يستحقه يستعي أنه عاطف عليه ورائم له مداره والحق أن هذا الشاهد بالنور لم يرحم المسهود له ولم يرحم نفسه بل أسكتها إثماً لما شهد به وأشهد المسؤول له إثنا فأدخل عليه ما لا يشهده ورلم المسؤول عليه إيكام فاستخرج منه ما لا يشهد عليه إن من الناس من يشهد للموفف المهمد إن من الناس من يشهد للموفف المهمد بوضيحته بمبررات لإهماله لا أقيقة لها فيشهد له بالمرض وهو غير مريض او قد يراوه في طور الباهر وهو غير مفقود ومن الناس من الافتى او غيرهم من يشهد بانهم مريض ويقيم شهاده قضيه بذلك وهو طالب في هذه الشهاده ومن الناس لا يثق في الشخص لانه قطين من أجل ان اقبل انواعا من الضمان للغناء وهو في قد كثير ويقول بذلك ومن نفسه لشهابته للزوج وقال من سئد له لانه اعطاه ما لانه اعطي بسبب شهابته ما لا يثبت صار ياخذه حراما وسقوا وقال من كذلك للدوله وظالم لمن يستحقون من الثمان بحق ويذاكوه في حقهم وإن من الناس من يشهد لشهر لأنه قام بالوظيفة منذ وقت سداء وهو لم يقل بها ولم يباكرها يجعب بلاده أنه يريد الإصلاح بمشء المشهود له وما أكثر هذا الزعن إنه إفتاد للمجتمع وبساد للجاهد والمسهود له ولو دعنا نستقف الأنفذة في ذلك فرجدنا شرئا كبيرا ولكن المحبن كل المحبن الذي قد لا يسعني أن أقوله لولا الضرورة إليه أنه يوجد في النحاكم السرعية قوم يفتد يشهدون بما لا يشهدون ويقولون إذا أقبل من يريد المحكمة هل تريد أن أشهد بك هكذا في الدش ولا أدني فأرجو أن يكون هذا سببا ولا تريد حذرها أراء النفوذ الذين يجبثون أو الذين يكونون في كل محافي السرعية التي يقفد بها إكتبار الباطل وإكتاف الحق أحذر هؤلاء من هذا العمل المسلم المخفش أحذرهم من الوقوف دل ودل الله عز وجل فإنه سيسألهم عما سهدوا به فليعذوا جوابا فحيحا لذلك ولا يجوز لهم أبدا أن يسهدوا لأي سهل إلا وهم يعلمون بما سهدوا به وعلموا هو ان من يقيم ما يرون الشهاده في اراضي المحارب وليس هذا خاصا بهم بل هو يرمي الناس وافنهم اولى الناس بالمحافظه على الشهاده وبالبعد عن شهاده الذل لقد قال الله تعالى بعد ان امر باقامه الشهاده بالقص هو كن غنيا او فقيرا فالله اولى بنا وراء فقه الغنيه الابي انا وراء فقه الابي فقره فان الله اولى بهما بل اقر الشهاده بالله وحده ايها المسلمون ان شهاده الايمان بما لا يعلمه علما يقينيا لحكم او انها يعلم ان الواقع خلاف سواء شهد بالشخص او عليه انه هذا بالسور الذي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عليها من اكبر الذباء وقال صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا الا نتقي اكبر الذباء قالوا ماذا يا رسول الله قال ان اسراف بالله واحقوق الوالدين وقال مستقرا فجرا فارا الا وقول الثور وتهابه الثور فما بال يقادرها اطقاء لا يثق او قالوا رب صفك وقار انس بن مالك رضي الله عنه ذكر النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم الحدائر فقالت ارك بالله وحقوق وارضا وقتل النفس وقال الا ننفئكم باكثر القضاء قالوا ان قالت شهابه الزور انها السموم انها دين الحبيب المصطحيح الثابتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ديننا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم شهابه الزور والطير منها وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا منها بقوله وفعه عظمه بشعله حيث كان يتحكت عن السلس والعقود المتفئة فلما دفر سهاد جزور جبس يبين فتاحتها وعظمها وعظم التأذير من هاته بقوله حين جعل يصرر القول بها حتى قال الصحابة لا يذكر أو سمنوا أن يذكر وعظمه أيضا حين فكر القول عنها بأداة التلبيل ألا وإن فضلها في حديث أنس عنه قبلها من الذرائر وقال ألا أنبهكم بأكبر الذرائر أيها القوم أيها الاخوة أيها المؤمنون بالله ورسوله أيها الراضون لرحمة الله أيها الخائفون من عذاب الله أيها المؤمنون في يوم الحساب يوم تقفون بين يدين الله عز وجل لا مال ولا دنون تنظرون ألمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم وتنظرون أجأ منكم عن جمالكم فلا ترون إلا ما قدمتم وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النار فرقاء فرقاء وجوعكم منكم فتسألون عما شهدتم به وعن من سهدهم عليه او سهدهم له خسقوا واحذروا أيها المؤمنون تطوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبنيع عن الله القائم بأمر الله النافع لعباد الله تطوروه وهو يارض على أمته بنفسه أن ينفئهم لأكثر الكبائل يحذروها ويسألوا عنها يتطوروه وكأنه أمامكم مستفئا ثم يجبث عند ذكر شهادة الجور وتطوروه يكرر ويؤكد أن شهادة الجور من أكثر الشبائل لو تطورتم جالب يعرفتم حقيقة شهادة الجور وفتاحتها لقد تحقق النبي صلى الله عليه وسلم معرفه السرح والعقوق وهو يتقي الله لا يخلف وان الضاع الى السرح والعقوق ريح في النفوس فانه يخالف الفطره لكنه دل فيما تحدث عن شهاده السوق وان الضاع الى الغاقه وطفيه القرابه والصداقه والاما والصبر وقد قلنا كلها قد تحمل طريق العقل والدين على أن يسهد بالسور لكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فهادة السور هذا التحذير هذا التحذير البريح لا يمكنه أن يقدم على فهادة السور مهما كانت الأسباب والضوائف أيها المسلمون ان فساد قد صور من فساد الفكر والدنيا وبالفرد والمجتمع انها معصيه لله ورسوله انها صرب وبثان واكل في الغاب بالباطل والمسؤول له ياخذ ما لا يستحق والشاهد يقدم له ما حصل له فيه ان فساد السوق سبب لانهيار الاعراض وانهاق النفوس وان الشاهد بالسوق اذا تمرت هامت عليه الشهاده في ثانيه واذا ساءت استقرت هامت عليه الشهاده بالقدير بان النفوس بمقتضى الفطره تنكر ما خفيت وكابهها واذا وقعت فيها هامت عليها وتدرجت من الاصغر الى ما فوق ايها المسلمون ان هذا قد ذور ضياع للحقوق واهتام للعداله وتحقق كل الثقه والامانه والرقاء كل الاحكام وتدؤب على المسؤولين والسكان وهي تصالح الدين والدنيا والاخره وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدور قدم شاهد زور حتى يغضب الله له النار اول حبيب مره ثانيه فانسدوا لقدم شاهد السور حتى يوضب الله له النار فانسدوا لقدم شاهد السور حتى يوضب الله له النار استمع يا شاهد السور واحذر من النار من النار التي حرها أتتني حر السنة كلها من جميعا أتتني منه ستعا وستين بعثا فالحضر حضر أيها المسلمون من سعادة الضوء وإذن ينهى السيطان في قلوبكم ولا تأخذكم في الله لوم تلائم ولا تصفكم عن الحق ذنوني كالبة أو إرادات آذنة فتفاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المسلمين اللهم وفقنا يا رب العالمين اللهم ائتنا لإقامة الحق ومعافى والبيان ومن ادنى الفاضل والشورى للقران اللهم آمنا عما يضرنا في ديننا ودنيانا اللهم دلنا مما علم الحق واتبع ولا تعنا مما علمه وقالته اللهم هيئ لنا استئانة في ديننا واستئانة في معاملاتنا اللهم اهدِ المجتمع الى اللهم ارزقنا الفلاح والصعاده في الدنيا والاخره انك تواب كريم وقور اللهم تقبل منا في هذه الساعه المباركه التي نرجو فيها اجابتها لنا من فضلك وترمك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عسلك ونبيك محمد فاتل النبيين وإمان المتقين يخجة الله على الحباب أجمعين سبحانه <تصفيق> سبحانه سبحانه الحمد لله أحمده وأستعره وأستاثره وغتوب إليه ونعود لله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من جهد الله فلا نذل له ومن يذل فلا هادي له وأسهد أن لا إله إلا الله وحده لا كريف له وأسهد أن محمدا عفظه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن فدعهم ليحسرهم إلى يوم الغيوان أما ذاته إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويحسر خلق الآدمين وفصل بعضهم على بعض إنك الرسل فصلنا بعضهم على بعض وخلق الأجنان وفصل بعضها على بعض ظهر رمضان الذي انزل فيه القران وهو دلل الناس وبينات من الكتاب القران ان اكتب شهور الى الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض همها اربعه اهر بدارت الدين والقد فانا قد انزل فيه ان تصدقوا هذه الاربعه الاشهر الشهر التي حق الله خصد الله الذي حصى الله بالذكر من دين نساء الحهور هي شعر رجب وشعر للبعد وشعر الحجة وشعر المحرم ثلاثة أسهر مطوارية وشعر من فرد على بعوى شعر رجب الذي نحن به الآن فهذا السهر هو أحد الأسهر الأربعة في الحرم التي حدها الله بالذكر فأثروا فيه من اجتماع المعطية واحلطوا على الابتعاب منها واعلموا انه لم يرجع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضحيح في طبق صلاة معينة فيه او في طبق صيامه وانما هو غيره من السهول الاربعة الحرم ومن خطى اول ليله فمن خطى ليله اول جمعه منه بفرض وقد افتع في دين الله ما يثني ومن خطه بقيام او بسجد من يفوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بار في دين الله ما يثني وانه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مفروض انه قام الى دخل شهر رجب فقال اللهم بارك لنا في رجب وساعدنا وبريقنا رمضان ورا قلنا هذا الحديث ضعيف لا يصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما احضر وافى قال عنه البخاري انه منكر الحديث ولا هذا فلا وجوب للانسان ان يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ان يحكم فيه بناء على انه حديث ولكن من ذكره ليبرئ بعضه فانه ماذور على ذلك لان الاحاديث الضعيف ثررات في منشوره بين الناس اذا بلغها اذا سمع الانسان ضعفا انه يقول ماجورا باذن الله حيث نفى عن نبي صلى الله عليه وسلم ما يثق به وليس في صحيح الامر يعلم ان خير الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وصر الامور بصفاتها وقلنا مستقف في دين الله بدعه وقلنا بدعه بدع وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإنا يدى الله على الجماعة ومن فت فت في النار يعلموا أن من أدرك مع الإمام يوم الجمعة رسعة كاملة فإنه يسمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك فإنه يسمها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رفعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وإذا كنت يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فقلها ظهرا وإذا أتيت وأدركت مع الإمام الرقوع من الركعة الثانية فقلها جمعة لأنك أدركت رفعة وعلم أن الله أمركم بأمر في بدأ فيه بمسه طهارا جل من قام العبين ان الله وملائكته يصلون عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم افتح لنا ما افتق واجعله ذا روضاتنا اللهم توفقنا على الحق اللهم اصبرنا في ذم رق اللهم أفتنا من حوره اللهم أدخلنا في شباعته اللهم اجنعنا به في جنات النعيم مع الذين عن عمز عليهم من النبيين والسيطين والسهداء والصالحين اللهم ارضى عن خلطاء الراسدين وعن أولاد الأرن الميامين وعن زوجاته وامهات المؤمنين وعن الصحابة الأبنائين وعن الصادقين رحم الله احسان الى قومهم اللهم ارفعنا معهم واصلح احوالنا كما اصلح صراهم يا رب العالمين اللهم اصلح المسلمين وراقه امورهم اللهم اصلح المسلمين وراقه امورهم اللهم اصلح المسلمين وراقه امورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين اللهم هدي ولاة امور المسلمين بقدره وانصارها من يريد انهم على الخيل وراقبهم فيه اضحرهم من الشر ونصرهم عنه يا رب العالمين اللهم برحمتك اعف عن ولاتنا كن بطانه سوء يا رب العالمين اللهم برحمتك اعف عن ولاتنا كل بطانه سوء يا رب العالمين اللهم برحمتك أجعج عن ولاكنا كل جبانة سوء يا رب العالمين اللهم من كان من جبانة ولاكنا غير مستقيم على دينك ولا ناس لهم ولا مثلث فأجعجه عنهم يا رب العالمين اللهم اجرع في قنوبهم جربة اللهم اخلف عليهم من هو خير منه اِنَّتَ عَارَفُ الْمُصَيِّرِ قَدُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ إِذَا دَعَا اللَّهُ مُنْزِلًا رَّحْمَةً مِنْهُ اهْتَدَى وَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ لَنَا وَإِقَاءِ الْقُرْبَةِ وَيَرْهَ عَنِ السُّخْطِ وَيُلْهِي الْكَرَى وَالْبَعْثِ يَا قَوْمَ هَل لَّكُمْ خَلَقْتُم يعطوا بأهد الله إلا عهدكم ولا تنفذوا الألمان بعد تلقيبها يقد شعيتم الله عليكم جبيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجبيل يذكركم. يذكروه على معمه يذكركم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. As-salamu <laughs> alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا ناجي وواكرو واصوب اليه سبحانه هو استر تر قضاء الخط وامره الهافي وهو السميع البصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي قام بعباده ربه ونصح امته وبلغ البلاغ المبين فتقبل الله وصدامه وعليه وعلى آله واصحابه والصالحين رحمة الله الى يوم الدين اما بعد ما يورى المسلمين فقد قال الله تعالى ان الله اناطكم ان الله يقمركم ان تؤتوا الامانات الىها واذا قضيتم بين الناس ان تقيموا بالعدل ان الله خن ان يعطكم به ان الله كان صنيعا بطيرا وقال تعالى ان ارهبن الامانه على السماوات والارض والجبال فاذننا ان يحملنها واثقلنا منها وقال هذا الانسان انه كان فضوما جهولا سبحان الله لا قبلنا ان كان ولا جهلا وراؤ الامانه على السماوات والارض والجبال فلان يعلمها صدقها امنا في السر ومواثق ان نفسها نعم إلا انه كان هو الذي جعل لها بنرهب الله من عقل وَمَا آتَاهُ مِنْ إِرَادَةٍ وَتَصَرُّفٍ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَرَأْتُمْ كَيْفَ قَذَفَ الرَّبُّ بِالْمَثَلِ فَبَرَأَ شَهِدْنَ رَأَىٰ أَنَّهُ فَأَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ كَثِيرَةٌ عَذَابِيَةٌ وَعَذَابٌ قَبِيلٌ عَلَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ان الامانه التزام الانسان بالقيام بعبد الله وعبادته على الوجه الذي شرع مقيمانه فيه و كذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير ولحمو من وامن ضمير ادم قد حملنا الامانه وكملناها على اوقاتنا وتجنبنا من كونيتها واقامت ارواحنا يوم القيامه يا ليتك ترى ما هو الجلال والقدس وما في ذلك اليوم العظيم اللهم انا اسالك تفريقا وقوافا ايها المؤمنون اننا غامرنا ان يؤدي الامارات الى ارضها وامرنا الى قتل نار طون الناس ان نحكم بالعدل هذان امران لا تقوم الامانه الا فيما اراؤنا اننا في الى اهلها والحكم بالناس بالعدل واننا الان على مقربه من اختبارات القضاء والقدر والاله وان الاختبارات في امانه وحكم فهي امانه الدين وقل الاسرار وامانتكم بين المراقبه واو قوم ان التصيح ان غانا قوم الى واقعه الاخيره يجب على واقعيها مراعاهها بحيث تقوم على ارى مستوى الطلبه المستوى الذي الذي يبين مدى تحضير الطالب في ايام دراسته بحيث لا تقول سالفا لا تصدق عن تحضير ورافعته في وقتها دي وذلك بضمانه امانتكم الى المرافق وهذا المرافق المضاربه تلك الاماره التي تذم ان في كما تقرها اداره المدرسه وبالوراء الى وزارة او رئاسه وضبط ذلك دوله فاذن نمو هذا الذي هذا المجتمع كله ترى المرافق الذي يواكب الصنفه تيم بالاحتياط ان يكون مستعينا بالله يقظا في رقابته مستعمرا اوقاته العلميه والشرعيه والقلبيه يسمع وينظر ويصمد من البلاءات واختبارات قال القران ان يكون قويا لا تقهره الا انو مكره اري ان يقع اي قوافي من الخش او محاوله الغب وأن كان كثير الطاعم من الغث والورث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضضري سبيلنا وتقلبي الطاعم من الغث والورث من يذمراء عليه زين على العلم والذين في طريقه الذين يرون من الغث اغنياء تركت النجاء في الطرق الملتويه إلا هؤلاء إذا نسكن أحدا من هؤلاء المؤمنين الفاسلين في جرافتهم إذا نسكنهم من الغذك فأخذوا درجة نجاح يتقدمون بها على خريطين كان ذلك ظلما لهم وكانت ذلك ظلما لإصبار جرهات وهو في الحقيقة مرسوس الحيث انقطع بدرجة نجاح وهمية لن يحقل بها لا تطابق ولا علم إن تمكن الطارق من الرسل خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي ورائها وخيانة للدولة وخيانة للمجتمع كله وإن تمكنه من الرسل أو فرقينه الجواب في تصريح أو تنيه قلم بالمجتمع وحظ وعظم لحقه حيث تكون فقافة المجتمع فقافة مهنهلة يظهر فصلها عند دخولنا يا دين السداء وربى مجتمعنا جائما في الآخر وفي حاجة إلى غيرنا وذلك لأن كل من نجح عن طريق العشر لا يمكن إذا رجع الأمر إلى احتياره ان جت قربانا لتعري والتصديق لاعلم انه باطل فيه وان كنتين الخالق من العدل كما يقول خيانه وظلما من الله في العلم والتقدير يقول بذلك خيانه وظلما من الله في السلطويه فانك تريد بمماركه الرد يقول مستقيما ونقول عليه في نقد فارقب على الغث ويرقي عليه اطياف الصدق ومنقل في الاكرام سنة طيبة فعليه وذرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ان مررت على فرقة ان ترى ايا فريقا لكرائف وارا قرين يقرى دقي وارا قوي لما له ان عليه ان يراقب رقبتك الذي لا قائمه الاعين وما تحسدوا ايها الناس ان رزق بارات تقوم في التصير بان الهلين الذين فقل اصبحت اقويتى كوارم قد مجرافاتها ويكثر درجا في سلوق الدرج واقيم بين اهل ان ينعم عليه فتاه بين ياتمئ بمن الى فوضه الخصوم بين يثير قاضي فاذا اعطا قابضا بركات اكثر مما يطلب ونعلاه انه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره وهذا جمر الحق واذا كان لافاق ان يقتسم على ولده من هو دونها فكيف يرضى بنفسه أن يقسم على أولاد الله من هو دونه إلا من الأساسدة من لا يستق الله عز وجل لا يستق الله في تقديل طرق طرقات الطرق فيرضي أحدهما لا يستحق إلا لأنه ابن قبيضه أو قبيضه أو ابن شخص في صواف أو مال أو رئاسة ولا انه ضعض طرف بما يستحقه من التراجات الا هذا وكيده حقيه بينه وبين القاضي او بينه وبين ابي او غير ذلك من الاسباب وهذا كله اله العدل الذي امر الله به ورقومه واقامه العدل واجبه بكل حال هذا من ستقون الا تضيق فمن اتفق شريئا وجب اعطابه إياه ومن لا يستحف شريئا وجب حرمانه منه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عرسى الله رواحة إلى اليهود في حيضة ليأخذ عليه المسلمات والزروع ويضمنهم على من المسلمين منها فأراد اليهود أن يرضوه رشوة فقال رضي الله عنه منكرا عليهم تطعمون للسحل والله إذا قد جئتكم من عند أحد الناس إليك يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنتم يعني جهود لأنتم أبغم إلي من عزتكم من الرسلس والخمادير ولا يحملني بغني لكم وخفي إلى أن لا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض فتكوّروا أيها المسلمون بل فأملوا رحمكم الله هذا الكلام العظيم من عجل الله من رضا حضر رضي الله عنه شاء يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مننا حتى في أيضي ينسان ويبغض اليهود عسد من بغض القرابة والخنافير شب ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وبغض شديد لليهود نفرح بذلك رضي الله عنه للعنوب ثم يقول له لا يحملني بغلي لكم وسطيه إياه أن لا أعزل عليكم رضي الله عن عبد الله من رواكه ورضي الله عن جميل الصحابة إن العجل أيها الإخوة لا يجوز عن يذير عدل عاقبة الحز وعاقبة البغض يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمن منكم شنئا يغير قومه الا بعدوا يعذروا اقرب التقوى وقت الله ان الله قريم بما تعملون وقال تعالى واقتدوا بان الله يحب المقتدين ايا غيروا وقوموا صارا والقافضون تكا من جهنم والقاضون هم سائرون وهم, وهم من حتف جهنم والمقذفون هم عائدون وهم من احساب الله وعده جل وقد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المبتدئ عن الله على مناكرا من نور ام يمين الرحمن اصعدا وكل ذا وديه يمين الذين يعجبون في حكمهم وأهليهم وما رجلهم وقال صلى الله عليه وسلم اتعلم <تصفيق> الجنة ثلاثة دور سلطان مبتد يتفتق وحفق ورسل رحيم رقيق القلب بكل دين قربى ومسلح وعشيق متعفق ذو حيان رسل الله عباد الله وكونوا قوامين في القصف أداء لله ولو على أنفسكم على الواردين والأصرابين وصفق الله وإياكم لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقانة وتستجنوا وإياكم على الهدى وجندنا أستاذ العلاق والرجاء إنه جواب كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ركاة في المسلمين المسلمين أستغفروه إنه هو الرسول الرحيم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 فَقَدْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يُرِيَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أيها المؤمنون أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه سيرينا آياته في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبيّن لنا الحق وانما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق انه المسطور ان المعارف فيه لما انها قد ذكرت وان الايات المهتفه المؤكده فالمنذرا قد ذكرت وان القلوب قد مرضت وقد لا كما نسمع ما نسمع من المواعظ ولا اكثر ما نسمع من النصائح ولكن القلوب قاسية والآذان غير والآذان غير سامعة أيها النصرون إن الله تبارك وتعالى أهلك قوما نوح بالغرق يقول الله تبارك وتعالى فاستفت قبلهم قوم نوح فكيف كان عذابي ومدر بينا الله تعالى أن يهونك رعبته نوح ففتأ أبواب السماء لماء منعمل وقد ترر أرض غيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعلي, وعلى الماء على روح القبال حتى أبرق أهل الأرض كلهم الذين كتبوا بنوح عليه الصلاة والسلام وأخبر الله تعالى عن هذا الذين تخبروا بالأرض وقالوا من أتت منا قوة فبين الله تعالى أن الذي خلقهم هو أشدت منهم قوة أركى الله عليهم هذه الحل فيها سحرها عليهم سبع ليام وثمانية أيام حتوما فترى القوم فيها فرعا فأنهم آجاب نحو قاوية أهلكتهم جميعا وهم الذين يقولون من أشدت من الله قوة وارسل الله ربهك وتعالى على قول نو ارسل الله عليه ساقدا من السماء فغمروا برياحهم فجعل على ال اليها قافلها الا ارسلنا عليه ساقدا الا اعدوه في النتان وانتهى وقلبت سنور الربه فغطى الله بهم الارض فابطوا في دياره الجاثيرين كنفس واحدة هذه العقوبات التي أخبرنا الله تعالى عنها في كتابه هي حق وصدق وقد جاءت الناس في ذمننا هذا ما هو من ذلكها فإن الله سبحانه وتعالى يدنب بالأرض حتى يدنب القرى والبلاد وهذا من ذي الرفة التي اخذت قوم قريش والله سبحانه وتعالى يرسل من السماء إعصارا كبيرا فيهلق ويدمر حتى ان سمعنا انه في ارض الطيف نزلت فنزلت سحارا بدي في البر حتى دمرت اكثر من 400 قرق من الغنم وهذا من ذكر الحق الذي اهلك الله به قومه وأرسل الله سبحانه وتعالى القضاق الحيضانات من الأنهار والسنود والأنطار حتى دمرت ما دمرت من أموال الناس وهذا من دينة الغرق الذي أصاب قوم نوح والله سبحانه وتعالى بين ذلك لأجل أن نسفعه ولأجل أن نتبطر ولأجل, ولأجل, ولأجل, ولأجل, ولأجل أن نرجع إلى الله عز وجه وما هذا الذي أصاب الناس من تقائد ريان هذا الواج العظيم فدمر مجارعهم وحمل مخيرهم وأستدى أموالهم ما هذا إلا عبره من الاعتبر علينا أن لا تمر هذه الآية وهذا الإنبار أن لا يمر علينا مر الرياح التي لا تؤذر علينا أن نتعر وأن نتبطر علينا أن لا نقف أمامهم متفزقين فقط ولكن متبصلين ومستعدين إن هذا الضرر سريع طاب أقواما منا إنه ليس ضررا عليهم فحسب ولكنه ضرر عليهم وعلينا لأنه يؤثر في اختطابنا ومحبولنا من النزال فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه وأن نرجع إليه وأن نتمت تبعاته وسريعته حتى لا يُصيدنا ما هو أعظم وأطم وإن الغروب الطاهرة كما تشاهدونها ضريداً من حجودنا إنها ترسلنا وإننا في غضلتنا شاجعون فإنا لله وإنا إليه راجعون فالله تعالى أن يطلق قلوبنا وأن يبصرنا بآياته وأن يرزقنا القوف منه وأن يرزقنا الرغبة إليه وان وفقنا بالقران بما اوجبا علينا من ياتي فكن نقونا له خادما صالحا وكن نكون هداه مقتديا انه هو الى ذلك الوقت وهرت وانما اولى الاخوة ان قبل قديد كتاب الله وقير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وصرا اليمون مرتقاتها وكل محتدا في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله السلام عليكم جميع اخوانا ان يا الله وعلى الجماعه ومن شذى فاز النار واعلم ان الله امركم بامر الدراء في نفسه وقال كان القائل العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم زدنا نفعا واقتماء ظاهرا وباطنا اللهم توكلنا على ملته اللهم اصبرنا في ذمراه اللهم اسقنا من فوض اللهم اكننا في شفاعك اللهم اذننا نفي ان كنا مناني اللهم فرعان قراءه قرتين وعن واذبي وعن ذوائهم مهاكمين وعن الثقابه اثنانين وعن الذين نراهم يتوائم الى يوم الدين اللهم ارض عنا ما معه واصلح احوالنا كما نعرفك وكرهنا يا رب العالمين اللهم اعث الاسلام والمسلمين اللهم اعث الاسلام والمسلمين واغل الشركه والمشركين وغامر اداء الدين وضعناكناه اداء ان وفق ربنا بالمسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح حاليتنا ولا توهنا اللهم هيئ للمسلمين ولاة صادقين يامرون يامنون بالمعروف وينهون عن المنكر وراقبون حدود الله اللهم اصلح ولا امور المسلمين صغيرهم وكبيرهم اللهم اصلح ولا امور المسلمين صغيرهم وكبيرهم اللهم اصلح ولا امور المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين اللهم من كان من ولا امور المسلمين مقيما لشرعك ناقضا لعبادك مصدعا لا يرضيك ربك يق على ذلك واجده يا رب العالمين اللهم من كان اولى في المسلمين على غير ذلك بعده الى او اقل هو خير من يا رب العالمين اللهم استقامه ولاه امور المسلمين اللهم استقامه ولاه امور المسلمين اللهم استقامه ولاه امور المسلمين اللهم ارحم كبارنا فان خالقا فذروهم عن حق وقرقبهم فيه واجبرهم من الضد واصلهم اليه يا رب العالمين اللهم ان شرانا دفاعنا لا اننا ناقحا لهم وناصحا لشعبنا ثبته على ترابك وارزقه ما قدته وتقريبه اليه يا رب العالمين اللهم من كان من جفانا في ودات امورنا على غين هذا الوقت فابعثه عنهم وارزقهم خضابا واجعل لهم ذكرهم صالحا يا رب العالمين ربنا جعلنا ولي اقوام الذين سبقونا بالامان ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين امنوا ربنا انك ترى الخفيين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وان يقرب الصلاه وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واقوم بعرب الله اذا ها اصل ولا تنقضوا العهدا بعد توكيدها وقد جعل الله عليكم ثقيلا ان الله يعلم ما تفعلون وكل من راه العظيم الجليل يذكركم والصبر على عامه يذكم ويرقب الله اقصد والله يعلم ما تصنعون